إِذْ أَوَلَتِ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فقالوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا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 لَقَد قُلْنَا إِذًا شَطَطَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْوا إِلَى الْكَهْفِ فَأُوْوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رَعْبًا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 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت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 له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان أمره فرطا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء إن كالمهل يشوي الوجود بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا عملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جن عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا من وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب من تراب ثم من نطفة ثم سوات رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 فعسى ربي أي يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 اختلط به نبات الأرض فأصبح فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٍ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَّا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 تأتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق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 ان جعلنا, جعلنا على قلوبهم اكنه ان جعلنا على قلوبهم اكنة يفقهوه في اذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَيَهْتَدُوا إِذًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهَمَّ الْعَذَابُ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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما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 قال ذلك ما كنا نبو فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه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 قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل لما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين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 فأراد ربك أي بلغ أشدهما ويستخرجك كنزهما ذهما ويستخرج من رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنًا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 وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثُمَّ أَتْبَعْ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ساوى بين الصدفين قال انفخوا تَا إِذَا جعله نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِضْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا استطاعوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه وَلَا يشرك بعبادة رَبِّهِ أحدا